وَلَئِن مُتُّم أَوْ قُتِلْتُم لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ وَلَئِنْ مُتُّم أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِنَّكُمْ لَمَصْنُوفُونَ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتُمْ فَبِالْحِلْمِ وَالْعَفْوِ إِن كُنتُم نم ما لي ان ترى ولن كنت فضا غليظ القلب لن فضو من حولك ولن عنهم و اوْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ان الله يحب المتوكلين ان الله يحب المتوكلين ا ينصركم الله فلا غالب لكم ايخذكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وان يخذكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلم الله فليتوكل المؤمن وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ وَمَن يَظْلِمْ لِنَفْسِهِ بِمَا غَفَلَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَن يَظْلِمْ لِنَفْسِهِ ثُمَّ وَفَاكُلُّ نَفْسٍ إِمَّا تَسْبِتْ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ ثُمَّ وَفَاكُلُّ نَفْسٍ إِمَّا تَسْبِتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَن باء بسخط من الله ومأواه جهنم أفمن تبع رفوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبس المصير هم درجات عند الله هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون والله بصير لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا لقد من الله على المؤمنين اذ بعث يتلو عليهم آياته ويزكيهم فعت فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويزك إهِم وَيُعَلِمُجُمُركِتَبَ وَالشِك مَتَ وَإِنكَوا وَجَت في وَالعَهِ غمُركِتابَبَ وَركِك مَتَوركَان وَإِن كَ كانوا وإن كانوا مِم قَبل فِي ضَلَ اذْكُرْ بُلَالًا مُبِينًا أَوَادًا مَا أَصَابَتْ أُمُّ صِيبَةٌ قَدْ أَصَابَتْ مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّ هَذَا أولما قَدْ أَصَابَكُمُ الذُّنُبُ لَيْسَ يَاقُومُ بِهَاكُمْ أَمَّا هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ أَنفُسِكُمْ قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ أَنفُسِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِير ہاں